أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا ورجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون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 ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبل اللهم لهم يهتدون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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاقب الذين سخروا منهم فحاقب الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل ما يأكلكم بالليل والنهار من الرحمن دلهم على كريههم معرضون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 فَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجينا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ شَأْلَ الْخَيْرَاتِ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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْخَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَتَفَهَّمَ سُلَيْمَانُ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَشَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ وَالْقَيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ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 وزكريا إذ ناداه ربه رب لا ترني فردوا وتخير الوارفين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَاء وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَهُ وَرَغْبَةً وَكَانُوا لَنَا خَاسِئِينَ والتي أحسنت فرجها فنتخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إنها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 فَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِلَى قَتْحَةِ أَجْوُجٍ وَمَا أَجْوُجٍ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ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 أولئك آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم إن الحسن أولئك عنها مبعدون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 اِن تَوَلَّوْا فَقُل اَلاَنْتُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَاِن اَدْرِي اَقْرِيبٌ اَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ اِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ مِنَ القَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَاِن اَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ